خصائص العبودية لله جل وعلا بل هو لبها الافتقار المطلق إلى الله تبارك وتعالى الافتقار إلى الله جل وعلا من هذا العبد المخلوق الذي خلقه ربه جل وعلا وسوا هو عدله قال الله عز وجل يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد فقر ب فقر بما تحمله هذه الكلمه من معاني فقر بجميع انواعه فقر إليه تبارك وتعالى في ربوبيته وفقر إليه جل وعلا في ألوهيته بمعنى أن العبد محتاج إلى الله جل وعلا بل حادته إلى خالقه وبارئه في كل وقت وحين وفي كل شأن من شؤون حياته بخلاف غيره ممن ممن استكبر في الأرض وأعرض عن ذكر الله جل وعلا فإن بإعراضه استغناء عن الله جل وعلا وأن له ذلك وأن له ذلك وهو المخلوق الضعيف الذي خلقه الله جل وعلا من ضعف وسواه وعدله بقدرته ومشيئته جل وعلا ثم هو بعد ذلك يعرض عن الله تبارك وتعالى وهو أحوج ما يكون إليه جاء من حديث بشر بن, بن جحاش القرشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسق يوما في كفه فوضع عليها أسبعة ثم قال قال الله تعالى يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا ثويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة وأن أوان الصدقة هذا الحديث. الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يرويه عن ربه جل وعلا أن هذا المخلوق هو خلق من خلق الله تبارك وتعالى ضعيف خلقه الله عز وجل كما أخبر من ماء مهين خلقه بقدرته جل وعلا ثم هذا المخلوق لما سواه ربه جل وعلا وعدله ثم تمكن من أسباب الأرض أخذ يعرض عن الله جل وعلا ويتكبر في أرض الله تبارك وتعالى لا يضيع له أمرا ولا يستجيب لا يطيع له أمر ولا يرتدع عن نهي من نواهيه جل وعلا إن الافتقار إلى الله تبارك وتعالى من أعظم مقامات العبودية لله جل وعلا بل هو روحها كما قال أهل العلم وعرف ابن القيم عليه رحمة الله الفقر أو حقيقة الفقر بقوله ألا تكون لنفسك ألا تكون لنفسك ولا يكون لها منك شيء بحيث تكون كلك لله جل وعلا ألا تكون لنفسك في أمر من الأمور التي تقصدها والتي تتقرب بها لا يجوز لك أن تتقرب لغير مولاك الذي خلقك وأنعم, علي وأنعم عليك بنعمه الظاهر والباطنة أسبغ عليك من النعم ما لا تقدر على إحصائها فهو المستحق وحده لا شريك له لأي قربة من القربات أو لأي نوع من أنواع العبادات لا يجوز أن تصرف خوفا ولا رجاءا ولا دعاءا ولا صلاةا إلا لله وحده لا شريك له وهذا توحيد الألوهي لله جل وعلا الذي هو من مقتضيات توحيد الربوبية لله جل وعلا، ولهذا كانت المناسبة بين بين نوعي الفقر فقر إليه جل وعلا في ربوبيته، أي أنك محتاج إليه، لأنه هو خالقك وهو رازقك. وهذا النوع الذي يسميه أهل العلم كذلك بأنه افتقار إلى الله جل وعلا في وجودنا في أصل وجودنا لم نك شيئا فخلقنا الله تبارك وتعالى كما قال ربنا جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا فأوجده الله عز وجل وخلقه بقدرته جل وعلا هذا افتقار إليه جل وعلا في أصل وجودنا ثم افتقار إليه في بقائنا وهذا كذلك من الافتقار إليه في ربوبيته في بقائنا ولو شاء الله جل وعلا لأذهبنا ولأتى بقوم غيرنا ولو شاء الله تبارك وتعالى لأبدلنا بغيرنا كما قال رب العزة والجلال في تمام أو في تتمة الآية إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ما يمنعه جل وعلا وهو الخالق وهو القاهر فوق عباده أن يذهبنا جميعا ويأتي بخلق جديد أن يذهب هذا الجنس جنس البشر ويؤتي بجنس آخرين لا يعجزه جل وعلا فهذا من فضله ورحمته على عباده ولهذا وجب على كل مؤمن به أن يجد هذا في قلبه بل ولا يغفل عنه طرفة عين أنه في كل أحواله وعلى كل أحواله مفتقر إلى ربه تبارك وتعالى الذي أوجده من عدم مفتقر إليه تبارك وتعالى في بقائه وحياته وهو مفتقر إليه جل وعلا في فقره إليه في ألوهيته لأن الله تبارك وتعالى هو الذي هداه إلى صراطه المستقيم هو الذي أنزل عليه هو الذي بعث إليه رسله مبشرين ومنذرين معرفين لخلقه بربهم جل وعلا هذا من فقر العبد إلى الله جل وعلا في ألوهيته أي أنك محتاج إليه لأن يهديك صراطه المستقيم ولأجل هذا الافتقار إليه تبارك وتعالى فإننا ندعوه دائما وأبدا أن يهدينا صراطه المستقيم أن يهدينا صراطه المستقيم أن يثبتنا على هذا الصراط المستقيم كما أن في افتقارنا إليه جل وعلا في أصل وجودنا وفي بقائنا كذلك نفتقر إليه في أصل هدايتنا وفي ثباتنا على هذه الهداية وفي ثباتنا على هذه الهداية كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته إلا من هداه الله تبارك وتعالى ولهذا لا ينبغي لأي عبد أن يمن على ربه تبارك وتعالى بإسلامه أو إيمانه أو استقامته على طاعة ربه لأن الفضل منه جل وعلا أولا وآخرا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين بل الله جل وعلا هو الذي يمن على عباده أن هداهم للإيمان أن وفقهم إلى سبيل الهداية وثبتهم عليها ولهذا كان ديدا الصالحين من رسل الله وأمبيائه من رسل الله وأمبيائه ومن أتباعهم الصادقين كان من دعائهم دائما وأبدا ربنا لا تزق ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا يتسألون الله عز وجل يتسألون ربهم وهم يجدون افتقارهم إليه في في ألوهيته كما أنهم كما أنه هداهم إلى صراطه أن يثبتهم على دينه أن يثبتهم على الإيمان حتى إذا خرجوا من هذه الدنيا لم يخرجوا إلا بإيمان به تبارك وتعالى وهي سعادة المرء في هذه الحياة فقرنا إلى الله جل وعلا هو حقيقة غنانا هو حقيقة غنانا لأن الغني حقيقة ليس بكثرة المال أو كثرة الأعرام بل إن الغني عند الله جل وعلا من كان غنيا في نفسه قانعا بما أعطاه الله جل وعلا من أسباب رزقه شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه ذاكرا له في كل وقت وحين محقق للعبودية التي أمره الله جل وعلا بها هذه العبودية التي لا تتحقق إلا بتحقيق هذا المقام ألا وهو الافتقار إلى الله جل وعلا من كل وجه وعلى كل حال وفي أي شأن من شؤون حياتنا إن الافتقار إلى الله تبارك وتعالى افتقار اضطراري لا يخرج عنه بر ولا فاجر ولا يذم ولا يمدح عبد عليه وهو حقيقة إلهية لا مناص منها وليس لأي مخلوق أن يفر عنها ربنا جل وعلا هو القوي العزيز وهو القاهر فوق عباده وهو الخالق البارئ تبارك وتعالى ليس في الكون ليس في الكون خالق سواه أو خالق معه وفقر آخر هو فقر اختياري. وهذا الذي يذم عليه أو يمدح عليه العبد من حققه في قلبه ولا يحققه إلا المؤمن الصادق الذي ينبض قلبه بذكر الله والإيمان به والذي يلهج لسانه بذكره تبارك وتعالى في كل وقت وحين هذا الذي إذا عرف علماؤنا الافتقار إلى الله جل وعلا قصدوا به هذا النوع أي قصدوا به الفقر الاحتيار كما قال ابن القيم عليه رحمة الله فيما ذكرنا آنفا وقال كذلك في بيان حقيقة الافتقار إلى الله تبارك وتعالى أن يجرد العبد قلبه من كل حضوظ نفسه وأهوائها ويقبل بكليته إلى ربه تبارك وتعالى متذللا بين يديه متذللا بين يديه مستسلما لأمره ونهيه قلبه متعلق به بمحبته وطاعته تبارك وتعالى تحقيقا لقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال يحيى بن معاذ عليه رحمة الله في قوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي النسك هو الغاية النسك هو العناية بالسرائر وإخراج ما سوى الله جل وعلا من القلب النسك هو أن يعتني العبد بسريرته أن يراقب أعماله أن يراقب إخلاصه لله جل وعلا في كل عبادته أن يجتنب نواقض الإخلاص كلها أن يستنب الرياء وأن يستنب حضوظ النفس في الأعمال والقربات والعبادات وأن يقبل على الله تبارك وتعالى بكليَّته خالطًا له العمل خالطًا له أعماله كلها متقرِّبًا إليه جل وعلا بها إن فعل ذلك فقد حقق حقيقة التوحيد وكان عابدا لله جل وعلا على الوجه المطلوب إذ أن هذا لا يتحقق إلا إذا وجد العبد في قلبه افتقاره إلى ربه تبارك وتعالى والمتأمن في جميع العبادات التي تعبدنا الله جل وعلا بها سواء كانت عبادات قلبية أو عملية كلها يتجلى فيها افتقار العبد إلى الله عز وجل من هذه العبادات عبادة الصلاة التي, نبدأ التي نبدأها الذي نبدأ التي نبدأها بتكبيرنا لله عز وجل تكبير الإحرام إعلانا منا أنه لا كبير عليه ولا عظيم عليه تبارك وتعالى ثم إذا كبر العبد وضع طرف وضع طرفةه إلى الأرض ينظر إلى موضع سجوده خاشعا متفللا بين يديه تبارك وتعالى ثم يسجد ثم يسجد على الأرض لله وحده ولا يجوز له أن يسجد لغيره وهذا من تمام التذلل لله جل وعلا لأنه لا يجوز للمسلم لأنه لا يجوز للمسلم أن يسجد لغير خالقه وبارئه تبارك وتعالى فصلاتنا كلها مظاهر الافتقار إلى الله جل وعلا فيها واضحة جليا وكذلك في صيامنا وكذلك في حجنا وكذلك في حجنا لما أمرنا الله عز وجل بأن نترك الدنيا وراءنا ونقبل إليه في وقت مخصوص ومكان مخصوص امتثلنا أمر الله عز وجل تذللا له تبارك وتعالى وانكثارا بين يديه وطمعا ورجاء في ثوابه وفي قبول أعمالنا لأن من علامات الافتقار إلى الله تبارك وتعالى الذل لله جل وعلا أولا وهذا لا يكون إلا مع غاية الحب له تبارك وتعالى وهو معنى العبادة كما عرفها علماؤنا ومن مظاهر كذلك ومن مظاهر الافتقار إلى الله جل وعلا كذلك الوجل والخوف من أن لا يقبل من أن لا يقبل الله تبارك وتعالى أعمالنا وعباداتنا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا أي خائف أن لا يتقبل الله جل وعلا منهم هؤلاء الصالحون من عباد الله ولهذا كانوا دائما وأبدا يتبعون أعمالهم بدعاء ربهم جل وعلا أن يتقبل منهم أن يتقبلها الله تبارك وتعالى منهم نسأله تبارك وتعالى أن يمزقنا الافتقار إليه وأن يوفقنا لأسبابه وأسبابه هي هذه العبادات التي افترضها الله جل وعلا علينا من عبادات قلبية أولى وعبادات عملية ولسانية ومالية كلها من كلها من العبادات المحبقة للافتقار إلى الله تبارك وتعالى